فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا ثنا في الدنيا وما له في الاخره من خلا